وسلمنا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لرايته خاسعا لرايته خاسعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله على فضله ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف رسله وخير خلقه وبعد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 وإني لأظنك اله فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم مثبورا أن من ا أ أ ر ر ض ف غ ق ن ا ومن وقلنا اسكنوا وعد معه جميعا من بكم لبني جئنا بعده جاء إسرائيل لفيفا الآية الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. تتحدث عن بني إ س ر ا ئ ي ل مع نبيهم موسى مع فرعون يقول اصدق القائلين ولقد آ ت ي ن ا موسى تسع آ ي ا ت بينات المشهور عند العلماء أ ن هذه التسع هي العصا واليد والسنين نقص السنين السنين ونقص من الثمرات هذه أ ر ب ع والخمس ا ل ب ا ق ي ة ذكرهن الله في ا ل أ ع ر ا ف الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم متتابعات قال ربنا آ ي ا ت مفصلات هذه التسع ولقد أ ر س ل ن ا موسى ولقد اتينا موسى تسع آ ي ا ت بينات ف ا س أ ل بني إ س ر ا ئ ي ل قبل أ ن أ ج ي ب ن ب د أ من أ و ل ا ل س و ر ة ا ل س و ر ة م ك ي ة المقصود منها إ ق ا م ة ا ل ح ج على أ ه ل ا ل إ ش ر ا ك من أ و ل ه ا ب د أ ت إ ن صح التعبير بخطين متوازيين قال الله في أ و ل ه ا واتينا موسى الكتاب و جعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دون وكيلا ما الكتاب هنا ا ل ت و ر ا ة بعدها قال إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و ى ثم مضت ا ل ص و ر ة تبين هذا هذان تبين هذين ا ل أ م ر ي ن حتى انتهت إ ل ى أ ن الله علم أ ن في قلوب القرشيين يدور م س أ ل ة إ خ ر ا ج النبي صلى الله عليه و سلم من من مكه و إ ن كادوا ليستفزوك من ا ل أ ر ض ي خ ر ج و ك منها ف ق ا ل هنا خبر إ خ ر ا ج بني إ س ر ا ء م ح ا و ل ة فرعون إ خ ر ا ج ماذا إ خ ر ا ج موسى والمؤمنين الذين معه فبين الله ما وقع, لموسى عندما أراد ما وقع لفرعون عندما أ ر ا د أ ن يخرج موسى والمؤمنين حتى ي ت ع ذ القرشيون قبل أ ن يعزموا امرهم على إ خ ر ا ج النبي صلى الله عليه وسلم و على قول من يقول سمات هذا يصبح كالبشاره للنبي صلى الله عليه و سلم في ا ل آ ي ة و إ ن كنت لا أ ر ا ه لكن س أ ب ي ن هذا في موطنه نعود ل ل آ ي ة قال ربنا ولقد آ ت ي ن ا موسى تسع آ ي ا ت بينات ف ا س أ ل بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم السؤال أ ي ه ا المبارك غالبا يكون أ ح د حالين إ م ا سؤال للاسترشاد والتبيين و إ م ا سؤال للاحتجاج بالجواب هذا مندرج في الثاني لا في ا ل أ و ل و المعنى يا محمد سال بني إ س ر ا ئ ي ل لتحتج ب إ ج ا ب ت ه م على كفار قريش لتحتج ب إ ج ا ب ت ه م على كفار قريش فلا ت س أ ل بني إ س ر ا ئ ي ل سؤال مسترشد إ ن م ا ا س أ ل ه م سؤال من يحتج ب إ ج ا ب ت ه م على من على كفار قريش ف ا س أ ل بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم يعني موسى نبيا فقال له فرعون إ ن ي لاظنك يا موسى مسحوره عند أ ه ل ا ل ص ن ا ع ة ا ل ن ح و ي ة يقولون إ ن ظن هذه قلنا إ ن من أ ف ع ا ل القلوب في دروس مضت و إ ن ه ا يراد بها الرجحان لكنها في ا ل ق ر آ ن تستعمل على ضربين إ م ا على الشك و إ م ا على اليقين و إ م ا ضرب ثالث على الاعتقاد الراجح و يمكن أ ن يسمى هذا يقينا و ل ك ث ر ة ورودها في ا ل ق ر آ ن حاول أ ه ل العلم أ ن يجعلوا لها ضابط فقال بعضهم هذه ظنه ان تبعها أ ن ا ل م خ ف ف ة فهي للشك ان تبعها ان تبعتها أ ن ليست ان ان ا ل م خ ف ف ة من ا ل ث ق ي ل ة هذه لماذا للشك بل ظننتم ا ل ذ ينقلب ي الرسول هذا يقين أ و شك شك وان هنا م خ ف ف ة او م ث ق ل ة م خ ف ف ة ف إ ذ ا تبع ظن أ ن ا ل م ث ق ل ة أ ص ب ح ت على اليقين في الحاقه اني ظننت أ ن ي ملاق حسابيه واضح ا ل آ ن هذا من م ح ا و ل ة بعض اهل العلم التفريق بينهما نعود ل ل آ ي ة فرعون خرج ب ا ل ق ض ي ة إ ل ى أ ن اتهم موسى بالسحر و ا ل ت خ ي ل وهذا بيناه كثيرا لا نريد أ ن نفصل فيه ل أ ن ن هذا المقصود من ا ل آ ي ة و إ ن ي ل أ ظ ن ك يا موسى مسحورا أ ج ا ب ه موسى قال أ ي موسى لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء أ ي هذه ا ل آ ي ا ت إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض بصائر و إ ن ي ل أ ظ ن ك يا فرعون مثبورا و هذا العلم من موسى الذي جزم به إ م ا جزم به لما أ و ح ى الله به إ ل ي ه أ و من قرائن ر آ ه ا من حال فرعون أ و بهما معا و هو الحق قال لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض بصائر أ ي أ ن ز ل هذه ا ل آ ي ا ت دلائل على قدرته و على أ ن ن ي نبي و على أ ن ن ي مبعوث بالحق و على أنه ل انه رب غيره وعلى أ لا إ ل ه سواه ما أ ن ز ل هؤلاء الا رب ا ل أ ر ض و السماوات بصائر و إ ن ي لاظنك يا فرعون م ث ب و ر ة قالها موسى على ما قال أ ه ل العلم بالظن ت أ د ب ا مع الله ت أ د ب ا مع ماذا مع الله لا يريد أ ن يجزم و إ ن ي لاظنك يا فرعون مثبورا مثبورا يعني هالكا و قد وقع ما ظنه موسى قال الله جل و علا ف أ ر ا د من الذي أ ر ا د فرعون أ ن يستفزهم ا ل آ ن إ ل ى اليوم في اللهجات ا ل د ا ر ج ة تقول فز فلان بمعنى قام ف أ ر ا د أ ن يستفزهم أي يجبرهم على الرحيم يجبرهم على القيام يجبرهم على الترك و من معانيها في ا ل ل غ ة الاستخفاف قال الله جل و علا و استفزز من استطعت منهم بصوتك أ ي استخفهم قال الله هنا ف أ ر ا د أ ي فرعون أ ن يستفزهم من ا ل أ ر ض ف أ غ ر غ ن ا ه و من معه جميعا و قلنا من بعده لبني إ س ر ا ئ ي ل اسكن ا ل أ ر ض كم أ ر ض مرت ج ي ب ه ا ث ن ا ء ما ا ل أ و ل ى ما ا ل ث ا ن ي ة في ا ل أ و ل ى قال ف أ ر ا د أ ن يستفزهم من ا ل أ ر ض هنا لا ينبغي الاختلاف أ ي أ ر ض أ ر ض مصر ل أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل أ ي أ و ل ا د يعقوب ل أ ن هو ه إ س ر ا ئ ي ل كانوا يسكنون وقتها أ ي ن مصر متى دخلوها في زمن يوسف ف أ ر ا د أ ن يستفزهم من ا ل أ ر ض كنا أ ي أ ر ض أ ر ض مصر بالاتفاق لا إ ش ك ا ل هنا ف أ ر ا د أ ن يستفزهم من ا ل أ ر ض ف أ غ ر ق ن ا ه ومن معه جميعا وهذا ظاهر دلت علي دل عليه ا ل ق ر آ ن دلت عليه ا ل س ن ة تناقلته ا ل أ م م كل ا ل أ م م تعلم أ ن فرعون أ غ ر ق في البحر ومن معه أ ي جنده جميعا لم يبقى احد قال الله بعدها وجميعا تفيد أ ن ه م في وقت واحد جميعا تفيد أ ن ه م في وقت واحد ل أ ن ا ل ق ر آ ن يفسر بعضه بعضا الله يقول فسجد الملائكه كلهم أ ج م ع و ن ما معنى كلهم أ ي لم يبق أ ح د لم يسجد ما معنى أ ج م ع و ن يعني في وقت في وقت واحد هنا قال ف أ غ ر ق ن ا ه ومن معه ج م ي ع أ ي في وقت واحد أ غ ر ق فرعون و قال و قلنا هذا رب ا ل ع ز ة من بعده أ ي من بعد إ غ ر ا ق فرعون لبني إ س ر ا ئ ي ل أ س ك ن و ا ا ل أ ر ض السؤال أ ي أ ر ض أي أرض لا يمكن أ ن يفهم أ ي أ ر ض حتى نفهم ما بعدها فاذا جاء وعد ا ل آ خ ر ة جئنا بكم لفيفا الجمهور على أ ن وعد ا ل آ خ ر ة هو قيام ا ل س ا ع ة هو البعث و النشور فيصبح المعنى يوم ا ل ق ي ا م ة نجمعكم ونجمعهم ل ف ي ذ أ ي من أ م ا ك ن شتى مختلفين فنجمعكم في أ ر ض المحشر كما كتبنا للمؤمنين في الدنيا التمكين وعلى الكافرين الغرق نفصل بينهم ونحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيصبح ا ل آ خ ر ه هنا على المشهور على المعروف على المعهود أ ن ه البعث والنشور ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ه جئنا بكم ل ف ي ذ أ ي كما حكمنا بينكم في الدنيا نحكم بينكم ذل في ا ل آ خ ر ة يصبح ما معنى ا ل أ ر ض على هذا السياق أ ح د أ م ر ي ن على هذا المعنى أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن يكون المقصود ب ا ل أ ر ض أ ر ض الشام لما ارض الشام يدخل فيها فلسطين ل أ ن هي ا ل أ ر ض التي وعدها الله بني إ س ر ا ئ ي ل ادخلوا ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة التي كتب الله لكم وهذه أ ر ي ح ه بالاتفاق ك ت ب الله لكم هذا قول وقال بعض ا ل ع ل م ا ء أ س ك ن و ا ا ل أ ر ض أ ي أ ر ض م ص ر وحتجوا ا بقول الله جل وعلا في الشعر ا ء و إ ن ا لجميع هذي ر و ن ف أ خ ر ج ن ا ه م من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها أ بني إ س ر ا ئ ي ل واضح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 وهو الذي نراه والعلم عند الله لكن يبقى فيه إ ش ك ا ل لا يحل ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ليس المقصود به فيما نفهم أ ن ه البعث والنشور و إ ن م ا هو قرب الوعد الوعد ا ل ا خ ر ة هو المذكور في أ و ل ا ل ص و ر ة ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ل ي س و ء و وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة وقضينا على بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيره فاذا جاء وعد اولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم القره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيره ان احسنتم, أحسنتم بانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره هذا الاول هو التعليم ليسوءوا وجوهكم اي اذا جاء الوعد الثاني لكن قال ا ل آ خ ر ة ل أ ن ه لا ثالث بعده ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة جئنا بكم لذيذه اي ا ل مواطن شتى من أ م ا ك ن شتى فيصبح ا ل أ ر ض هنا أ ي أ ر ض أ ر ض ا ل أ ر ض كلها ا ل أ ر ض كلها بمعنى لم يكن لبني إ س ر ا ئ ي ل مقام و الواقع المعاصر يدل عليه ف إ ن ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ي ن لما أ خ ذ و ا من المسلمين ديارهم و أ ع ل ن و ا دولتهم دعوا اليهود من شتى اقطار العالم لا أ ح د يجهل يهود الفلاشه يهود الدنما يهود اليمن يهود المغرب من كل مكان جاؤوا هذا في ظننا هو المقصود بقول الله ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة جئنا بكم ل ف ي ف ة أ ي من مواطن شتى حتى يصدق عليهم وعد الله أ ن يجتمعوا ثم يهلك و ا كما قال الله في أ و ل ا ل س و ر ة ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة وليتبروا ما علوا تتبيره وهذا في ظننا القاصر لم يقع بعد وما يحصل ا ل آ ن مما يراه الناس ع ي ا ن ا هذا ت و ط ئ ة له والعلم عند الله لكن يبقى إ ش ك ا ل اما قول الله جل وعلا كذلك و أ و ر ث ن ا ه ا بني إ س ر ا ئ ي ل فهذا من ا ل ق ر آ ن الذي لم أ ف ه م ه ولا أ ع ل م ما تفسيره ل أ ن ه لا يوجد في ا ل ق ر آ ن أ و في ا ل س ن ة أ و في دلائل التاريخ ما يدل ولو طرفه عين على أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل عادوا إ ل ى الى مصر و ا ل ق ض ي ة أ ي ن تكمن تكمن في أ ن ا ل آ ي ة ص ر ي ح ة ف أ خ ر ج ن ا ه م من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك و أ و ر ث ن ا ه ا بني إ س ر ا ئ ي ل إ ل ا أ ن يقال في تخريج ا ل آ ي ة أ و ر ث ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل شبيا لها ل أ ن أ ر ض الشام أ ر ض زروع لكن على أ ص ل ا ل آ ي ة على بابها هذا لا أ ع ل م له جوابا الى س ا ع ة هذا وقد التقيت ب أ ح د ي علماء ممن لهم ع ن ا ي ة بالتفسير ف س أ ل ن ي سؤال مدارسه لا سؤال اتهام ولا سؤال استفهام ل أ ن أ ي أ ح د ي س أ ل ك لا يمكن أ ن تخرج أ س ئ ل ت ه م من أ ح د ث ل ا ث ة أ ح و ا ل إ م ا أ ن يكون من ع ا م ة الناس ف ي س أ ل ك سؤال استفهام يريد أ ن يعرف الجواب و إ م ا أ ن يكون يعرف الجواب ويعرف جوابك لكن يريد أ ن يتهمك بشيء ف ي س أ ل ك حتى تجيبه ل أ ن ه يرى أ ن في إ ج ا ب ت ك إ ق ا م ة ل ل ح ج ة عليك هذا يسمى سؤال اتهام لكن هذا ا ل أ خ المبارك لم ي س أ ل سؤال استفهام ل أ ن ه عارم ولم ي س أ ل سؤال اتهام ل أ ن ه سليم الصدر قال ما خلصت عليه من علم في هذه ا ل آ ي ة و أ ن ا ك أ ن ي الساعه بين يدي قلت والله لا أ د ر ي لم أ ف ه م هذا المربط قال أ ن ا بحثت عنها م ذ ك ر وصفا يعني يدل على ش د ة البحث و إ ل ى ا ل آ ن لم أ ج د لها جوابا ولا فهما وكنت أ ح س ب أ ن عندك شيء من الجواب و أ ن ا أ ق و ل إ ل ى ساعتي هذه والله لا أ ع ل م ما معنى قول الله جل م وعلا كذلك و أ و ر ث ن ا ه ا بني إ س ر ا ئ ي ل ل أ ن المعروف المنقول أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل عندما خرجوا من أ ر ض مصر م ك ذ و ا في صحراء أ ت ي ه اربعين س ن ة ح ر م ه عليهم ي ت ي ه و ن في ا ل أ ر ض ثم دخلوا أ ر ض فلسطين على يد يوشع بن نوح ثم مكثوا في فلسطين ولا يعلم أ ن هؤلاء ق و م م و س ى ع ا د و ا م ر ة أ خ ر ى إ ل ى الى مصر والعلم عند الله هذا ما تيسر إ ر ا د ه وتهيا إ ع د ا د ه ووفقنا الله واياكم ل م ن يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين لفضيله و ا ا ل ر أ ي ت ه خ ا ش و ر م ت ص د ع ا من خشية الله و ت ل الأمثال ك ن ض ر ب ه ا ل ل ن ا س ل س ي